تَهَرِ جَناني الحُب تَسْبِقُنَا إِلَيْهَا وَتَنْثُرُ وَرْدَانَا مِنْ مَوْقَلَتَيْهَا يُرَفْرِيفُ سَادُونَ فِي كُلِّ دَرْبٍ فَيَا بَتَاهِرُ السَّالِطُ عَلَيْنَا تَهَرِ جَناني الحُب تَسْبِقُنَا إِلَيْهَا وَتَنْثُرُ وَرْدَانَا مِنْ مَوْقَلَتَيْهَا يورف ريفو سعدونا في كل درب فيبتأي جسان الطاف عليها لأجلك يا بحار قاصت سمانا وأمطارات الزهور وما لديها وغنت بالسرور هديل شوق لا هتا يمشي قلوبني يحتويها جميل نذكرها في كل نبض بأخلاق سامت منها وفيها. بطرق الحب جاءت من عبير وإسرائيل وسرات براكها وعائش والروان أتوا بحب تهنيهم. فتقبلها تتهني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مطلتيها يورف ريف في كل درب فيبتاه جسال الطاف عليها الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقلتيها يورف سعدونا في كل درب فيبتأ جسال الطافي عليها